يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 يا ويلتاه يا ويلتاه ليتني لم اتخذ فلانًا خليلًا لقد اضللني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولًا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 قيم واحسنا تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر ما الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً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 وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وَكُلَّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّ تَبْرَنَةَ تَتْبِيرَ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوِئَةِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورَهَا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 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَظَنَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ Inhum illa kal'anami bal hum adhannu sabila Allahu akbar